بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهزى والذي أخرج المرعى فاجعله رثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخشى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 خير وأبطى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراسي